الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غتاء الأحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه سبحانه قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال عيضا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتم الله به الدين طاه الذي عمّ الأنام بفضله هو صفوة الباري هو صفوة الباري وخاسم رسله يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنةً ونعيماً الله يجزي من يصلي مرةً عشراً ويصبح بعدها في النعيم مقيماً صلوا عليه وسلموا تسليماً فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أفضل صلاة وأعظم تسليم وذلك حتى يريث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد وتنا إخوة الإيمان والإسلام حديثي معكم اليوم يدور تحت عنوان أفلا يتدبرون الكرآن أفلا يتدبرون الكرآن نداء علوي من رب البرية سبحانه وتعالى ينادي على عباده قائلا أفلا يتدبرون الكرآن أم على قلوب أقفالها وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون الكرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فتعالوا بنا اخوة الايمان والاسلام لنعرض حالنا على كتاب ربنا لنرى اين نحن من كتاب الله عز وجل لنعرض قضايانا على فول على كتاب ربنا لنرى هل في كتاب ربنا من حلول لقضايانا فرقنا يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أقول إذا مررت بأي قضية فخذ معك قول الله أفلا يتدبرون القرآن لأن الله نادى في كتابه قائلا سبحانه وتعالى قال ما فرقنا الكتاب من شيء فلو نظرنا الى حالنا والى التشرذم الذي اصاب امتنا والى النزاع والخلافات التي نراها حلت في ساحاتنا بين الاحزاب نجد خلافة في داخل الحزب اذا وجدنا مظاهرات نجد مظاهرة أخرى قامت لتعارضا واصبح الخلاف هو شعارنا وربنا ينادي علينا قائلا في قرآنه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اسمع اسمع اسمع الى ربنا وهو يعبرنا ويقول ولا تناسعوا فتفشلوا فما وراء النزاع الا الفشل كما قال ربنا وتذهب ريحكم قال العلماء ريحكم هنا بمعنى القوة فتذهب قوتكم وتذهب كرابتكم وتذهب مكانتكم بين الامن. فليس وراء النزاع الا هذا الضعف وذهاب الكرامة وذهاب العزة وربنا ينادي علينا قائلا واعتصموا بال... بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول سيدنا الإمام ابن مسعود حبل الله في هذه الآية أي الجماعة فقال إن ما تكرهونه في الجماعة خير وأحب لكم مما تحبونه في الفرقة والخلاف إن ما تكرهونه في الجماعة أحبوا إليكم مما تكرهونه مما تحبونه في الفرقة وفي الخلاف وأقسموا بحبل الله جميعا فحابت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهبوا إلى المدينة وذهب إليهم القائد الأعلى للأمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الحبيب عندما أراد أن يقيم دولته قال لا بد اولا من تنقيه الصف وان نمح الخلاف بين القلوب جميعا فا اولا قام بالمؤاخاه بين المهاجرين والانصار ثم ان يمح النزاع بين اكبر قبيلتين الاوس والخزرج فقضى على النزاع بينهما وصلح بينهم ثم أقام المعاهدة بين المسلمين واليهود على هذه الأسس أقام دولتا قام رجلان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدوما من الأوس والآخر من القذرج واختلتا بين رسول الأمام رسول الله فقال أحدوما يا للأوس ونادى الآخر قائلا يا للقذرج والحبيب قال له ما دعوها فإنها منتنة لا يريد الخلاف ولا يريد النزاع لا يريد الشقاق بين الصقوق ولكنه أراد الأمة وحدة متماسكة فقضى على هذا فإذا أردنا أن نقيم دولتنا فلنأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى لنا عندما أراد أن يقيم دولته قضى على جميع الخلافات فهلا نعتبر ونقضي على الخلافات التي بيننا وكفانا جريا وراء الشائعات التي يبثها العدو بيننا كفانا, كفانا جريا وراء الشائعات التي يبزها العدو الان ويتخذها سلاحا كي يقضي به على الامة العلو لا يريد لنا وحده ولكنه يطبق فرق سد لانهم يعلمون جيدا ان الفرقة ليس وراءها الضعف فربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فلماذا النزاع ولماذا الفرقة كفانا جريا وراها الخلافات وكفانا جريا وراها الشائعات فالعدو يتربص لنا العدو يتربص لنا فأفيق يا أمة الإسلام أفيق يا أمة الإسلام قبل أن تغرف السبيلة قبل ان تغرق السفينة بنا افيقوا ووحدوا صفكم فليس من وراء ذلك الا الضعف وعندما نضعف سيتحكم فينا عدونا وبعد ذلك يحل الخراب في بلادنا افيقوا افيقوا يا امة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنا اخوة الايمان والاسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما اقام هذه الدولة التي تحكمت في العالم من شرقه الى غربه هذه الدولة التي قونها الحبيب في مدة لا تساوي في مقياس الزمن شيئا لا تساوي في مقياس الزمن شيئا هذه الدولة تقونت من فتاة متناثر في وسط سحراء تموج بالقف ومع ذلك تقونت الدولة على أيدي رجال على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوض الذي آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد فقام سعد ليؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال لأخيه سيدنا عبد الرحمن قال له سيدنا سعد هذا ما لي أقسمه نصفين واختر منهما شئ فهل رضي سيدنا عبد الرحمن بهذا لا لا ولكنه قال لأخيه اين السوق? اراد ان يقوم ليعمل فعندما يعمل يحصل رزقه وربنا يقول فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه. ولكننا نرى الان اعتصامات من اجل ايقاف العمل ومظاهرات هنا وهناك من اجل زيادة مرتبات وغير ذلك وغير ذلك وربنا يقول فامشوا في مناكبها سيدنا عبد الرحمن قام ليطبقا وي... ويذهب الى السوق وبعد عام يعود الى رسول الله وقد تزوج واصبح رب اسره اصبح رب اسره لماذا؟ لأنه توكل على الله وقام ليأخذ بالاسباب لم يركن على مال أخيه سعد وبذلك أصبح الجميع ذو كلمة أصبح الجميع ذو كلمة لأنه ليس هناك أحد يتحكم بهم لماذا؟ لأنه أصبح يقمة عيشهم من نتاج أعمالهم اصبحت اللقمة من نتاج ايديهم والحبيب صلى الله عليه وسلم قبل اليد العاملة وقال هذه يد يحبها الله ورسوله بهذه الاخلاق وبهذه المبادئ قامت دولة الاسلام قامت دولة الاسلام على سواعد رجال أحبوا الله وأخلصوا مع الله فأقاموا دولة الإسلام إخوة الإيمان والإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله الحمد لله العزيز الغثار خالق السماوات والأرض وجاعل الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت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 فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى يا سيدي يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا صلى عليك الله يا خير الورى يا صاحب الوجه الأغر الأزهر اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل صلاة وأعظم تسليم وذلك حتى يريس الله الأرض ومن عليها إخوة الإيمان والإسلام أفلا يتدبرون القرآن؟ اقول لنعرض حالنا على كتاب ربنا لنعرض حالنا على كتاب ربنا ولنعرض افعالنا واقوالنا على كتاب ربنا لنرى هل توافق الافعال والاقوال والاحوال ما جاء في كتاب الله عز وجل فاذا كانت الاقوال والافعال والاحوال موافقة لكتاب ربنا جل في علاه فعلنا وقلنا وامتسلنا اما اذا كانت الاقوال والافعال والاحوال كتنافى مع ما جاء في كتاب ربنا اقول فعلينا ان نتسعد ونجتنج ونأخذ معنا القولة المشهورة التي رددها صحابة رسول الله عندما دعوا إلى الكتاب الله عز وجل ليحكم بينهم فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليكن هذا شعارنا حتى نكون الأسرة المصرية المسلمة حتى نكون الأسرة المسلمة ونكون حقا مسلمون نكون مسلمون وإلا إذا بعضنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا فاعلموا أن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سلم يا رب سلم يا رب سلم سلم فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت ضفيرا قال كذلك أتت آياتنا سنسيتها وقبل أن يقعني وقبل أن يكون اللقاع بين يد الرحيم الرحمن فعلينا بالعودة السابقة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة كتاب الله ففيه الهدى وفيه النور فمن تمسك به نجا ومن تمسك به نال الرضا من الله عز وجل ربنا يقول واعطصموا بالله هو مولاكم واعطصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اقول اخوة الايمان والاسلام واسأل سؤالا هل رأيتم عبر القرون وعبر التاريخ احد تمسك او اعقصم بالله فخزله الله عز وجل كلا والله كلا والله فمن تمسك بالله هداه الله الى الطريق المستقيم ومن اعقصم بالله هداه الله الى طريق النجاة فعلينا بان نتدبر القرآن ونعرض قضايانا على كتاب ربنا لنرى هل أقوى لنا وأحوالنا وأقعى لنا مطابقة لكتاب ربنا ولسنة نبينا فإذا كانت الأقوال والأفعال والأحوال مطابقة لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أقول تمسكنا بذلك تمسكنا وإذا كان في الأقوال والأحوال والأفعال على غير ذلك أقول ابتنبنا وانتهينا حتى ننال الله عز وجل فربنا يقولوا وعطسموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المصير فنتألك يا نعم المولى ويا نعم النصير ان توحد صفنا وان تجمع شملنا اللهم وحد صفنا واجمع شملنا واجعل يا ربنا دائرة whole على our اللهم اجعل دائرة through our lives اللهم من أراد لمصرنا د програмme كيدا فكجه يا رب العالمين اللهم من اراد لمصرنا كيدا لكنه يا رب العالمين نسالك يا ربنا ان تغفر لنا زلاتنا والا تؤاخذنا بما فعلنا او ما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعلنا او ما فعل السفهاء منا نسالك يا ربنا الرضا والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الرضا والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لوالدينا ولكل من كان له حق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث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 فقيموا أقبلوا على الله بقلوب خاشعة الله أكبر. الله أكبر من الرحمن الرحيم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 خوير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر الله أكبر الله أكبر تمع الله لمن حمده فلا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 عليهم ولا يا الله لمن حمده ربنا ولك القمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا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 من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة سادتي وسادتي حتى يضمنا لقاء ايماني متجدد لكم احيات اسرة الاذاعة الخارجية محمد الورداني فتح نصار سامي مصر الدين من غرفه المراقبه الرئيسيه محمد فتحي مصطفى عرفه شريف محمود وكامر عبد الغني ومن اسره التخطيط الديني لكم تحيات جميل محمد حماده عطيه فدياتي وسلامي ولكم تحيات محدثكم محمد الوكيل والميكروفون يعود الى استديوهاتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته